هذا هو الفارق الكبير بين المؤمن الحقيقي وبين المؤمن أو بين الكافر فإن المؤمن الحقيقي يتعلق قلبه بالله جل وعلا مع مع الأخذ بالأسباب المؤمن الحقيقي يتعلق قلبه أو قلبه متعلق بالله جل وعلا معتمد على الله جل وعلا وعلى ويأخذ بالأسباب الشرعية التي من خلالها لا شك أنه يصل إلى مراده فلا تناقض إذن بين الأخذ بالأسباب وبين رفضها فالأخذ بالأسباب كوسيلة يتخذها المسلم ولكن القلب متعلق بالله جل وعلا ويجب أن تتعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى فلا شك هناك فرق بين المؤمن وبين الكافر فالكافر اعتمد على الاسباب المادية اعتمد على المال واعتمد على قوته واعتمد على قوة غيره واعتمد على هذه الاسلحة وعلى تلك المعدات اعتمد عليه اعتمادا جازما بحيث انها اذا ذهبت عنه بحيث انها اذا ذهبت عنه لا شك ربما يقتل نفسه وينتحر ويترك هذه الدنيا اما المؤمن لا المؤمن اعتمد على الله اولا ثم اخذ بالاسباب الشرعية يقول, يقول ابن رجب يقول واعلم أن, أن تحقيق التوكل أن تحقيق التوكل على الله جل وعلا لا ينافي السعي لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله جل وعلا المقدورات بها وجرت سنته جل وعلا في خلقه بذلك فإن الله جل وعلا أمره بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيمان به فهمنا ذلك فإن السعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيمان به جل وعلا يقول الله جل وعلا مبينا هذا المعنى حول قضية الأخ بالأسباب الظاهرة بالجوارح قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يا في صوت النساء يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا جميعا أو انفروا فانفروا جميعا نعم هنا الله جل وعلا أمرنا بأن نأخذ الحذر وهذا سبب سبب من الأسباب كيف يتخذ الحذر من الأعداء تتخذ الحذر بحيث تهيئ نفسك تستعد لهذا اللقاء بحيث تلبس ما يمنع من بعض الملابس التي تمنع وصول مثلا الطلاقات أو غير ذلك ممكن تأخذ بهذه الأسباب ولكن الاعتماد الأول على الله سبحانه وتعالى تتخذ الحذر ألا تفشي سراً. بين الناس حتى لا يصل الى الاعداء وبالتالي يعرفون طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابو داود ما شاء الله يلا ابو داود شيخ عمر تسمعني الله يبارك فيك شيخ عمر شيخ عمر لك المايك صغط من عندك المايك مولاي تفضل لك المايك نعم أرجو المعذر هذا عندي مشكلة والله نعم فإذا هذا أخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم تغوى ابتغاهنا من فضل الله لا إله إلا الله في صوت في صوت لا الصوت جيدين جدا والله نعم فإذا هنا ينبغي على الإنسان أن يفهم هذه القضية أنه الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب الحل المستاذ الآن في صوت نعم الحل كيف والله يقول الإمام سهّد بن عبد الله التستري يقول من طعن في الاكتساب أي معناته السبب وفي رواية من في التكسب فقطعنا في السنة ومن في السنة ومن في التوكل فقطعنا في الإيمان فقطعنا إذن من في التوكل فقطعنا في الإيمان وهذا التوكل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإخذ بالأسباب كان من هديه عليه الصلاة والسلام وهو الذي أمرنا أن نأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنماجه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله قال لرزقكم كما يرزق الطير لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هذا حديث عظيم يبين لك أهمية التوكل مع الأخذ بالأسباب هذا الطير الذي خرج من عشه في الصباح الباكر هنا قال تخرج تغدو قال تغدو خماصة معنى تغدو أي تخرج في الغدات تخرج في الغدات أي في الصباح الباكر وخماصا أي ليس في بطنها شيء ليس في بطنها شيء فرجت وليس في بطنها شيء قال وتروح بطانة وتروح بطانة أي ترجع وقت الرو وقت الرواح ترجع وقت الرواح وقد رزقها الله سبحانه وتعالى على من توكلت هنا في حين خروجها توكلت على الله هذه الطيور التي نحن لا نعلم لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم كيف طارت ولمن ذهبت على ماذا ذهبت لا يعلم حقيقة هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى فيتوكلت على مسبب الأسباب هو الله جل وعلا وأخذت بالأسباب لو أنها جلست في عشها وجلست في مكانها لما أتها الرزق فهي أخذت بالأسباب الشرعية فخرجت من عشها ومن مكانها وذهبت تلتمس الرزق وذهبت تلتمس الرزق فرزقها الله سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا هو الرزاق وهو المعطي وهو المانع وبيديه مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله جل وعلا هو العليم وهو الذي كتب الأرزاق جل وعلا وهو الذي يعطي الأرزاق من يشاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم جل وعلا من اعتمد عليه فهيا له الوسائل التي من خلالها يلتمس الرزق واعتمد هذا الإنسان على الله جل وعلا فوفقه الله جل وعلا لطلبه فلذلك يقول جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه من يتوكل على الله من يعتمد على الله فهو حسبه أي الله جل وعلا حسيبه والله جل وعلا يعطيه والله جل وعلا يهيئ له وسائل الرزق والمعيشة أن الإنسان عليه إذن أن يتوكل على الله جل وعلا ويقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب ويقول جل وعلا حول الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطيقون الله جل وعلا أمرنا في أن, أن, أن, أن نعتمد عليه ورزقنا بيده جل وعلا يقول سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فرزقك أيها الإنسان بيد الله لا تحزن ومعيشتك كلها من الله سبحانه وتعالى فلا تحزن مجرد أنك تعتمد عليه جل وعلا فيهيئ لك وسائل الرزق وسائل المال وسائل الوظيفة وسائل المعيشة نحن نعيش اليوم في أزمة أيها الأحباب أزمة الاعتماد على غير الله اليوم نحن نعيش هذه المصيبة الكبرى أن الناس اعتمدوا على قوتهم وعلى طاقتهم وعلى أموالهم وعلى معداتهم واعتمدوا على عددهم فلا شك أنهم نسوا الله جل وعلا فظلوا وأظلوا وكثير من الناس اليوم تجده منهمك في الدنيا سائرا وراءها ويعتمد عليها ليل نهار وتجده والعياذ بالله لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولم تسمعه يوما ولم تسمعه يوما يقول الحمد لله ويقول هذا من فضل الله ويقول نسأل الله جل وعلا أن يعيننا أبدا فتجد دائما معتمدا على طاقته وعلى مادته ولا يعلم أن هذه الطاقة وتلك المادة التي اكتسبها والتي أعطاها الله جل وعلا إياها لا يعلم أنها من الله ولا يعلم أنها مجرد هي وسيلة فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم لو تنبهنا لهذه الآية أن الناس لا يعلمون أن الحال لا يبقى نفسه اليوم الإنسان غني وغدا فقير واليوم الإنسان رئيس وغدا مرؤوس واليوم الإنسان طوي وغدا ضعيف فلا يدري أن الحال ينقلب به في أي وقت يقول الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك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 وتخرج الميت من الحي قال وترزق من تشاء بغير حساب في صوت الآن سكر الباب في صوت إذن الله جل وعلا بين في هذه الآية الكريمة العظيمة في سورة آل عمران ولله اللهم مالك الملك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 أن الحال لا يبقى نفسه فعليه إذن أن يعتمد على الله وأن يتوكل عليه توكله سبحانه وتعالى وقد أثنى الله جل وعلا على المتوكلين عليه أثنى سبحانه وتعالى على المتوكلين عليه الله جل وعلا يقول أن من شرط الإيمان أن الإيمان لا يتحقق أبداً مهما بلغ بالإنسان صلاته وصومه وحجه وزكاته وما أشبه ذلك من هذه الأعمال إن لم يحقق معنى التوكل فإيمانه ناقص إن لم يحقق معنى التوكل الحقيقي فإيمانه ناقص لذلك يقول الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإذا على الإنسان أن يتوكل إذا كان مؤمن فلا يتوكل إلا على الله ولا يعتمد إلا عليه سبحانه وتعالى فإن الإنسان ضعيف والإنسان فقير هذين الصفتين موجودة في الإنسان كل واحد منا ضعيف مجرد أن يعني يحصل له اي شيء تجده يقع مهما بلغ هذا الانسان من قوة ومهما اعطاه الله جل وعلا من جسم ومهما اعطاه من عضلات فهذا الانسان في حقيقته ضعيف مجرد مرض بسيط يوقعه على الارض هذا الانسان ضخم هذا صاحب العضلات وصاحب الجسم القوي تجده يقع بسهولة كما قال جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا أليس صحيح وخلق الإنسان ضعيفا فالإنسان ضعيف في حقيقته مهما بلغ من قوة وكذلك الإنسان فقير مهما بلغ فيه من الغنى فهو فقير فهو يحتاج إلى الله أنت بحاجة إلى الله وليس الله بحاجة إليك أنت الإنسان الضعيف الفقير أنت بأمس الحاجة إليه سبحانه وتعالى فينبغي إذن أن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه وأن تفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى حتى يعطيك ما تريد إذا أردت الغنى فهو غني وإذا أردت القوة فهو قوي فتكتسب وتعتمد وتأخذ منه سبحانه وتعالى هذه الأمور تأخذ منه العلم فهو عليم تأخذ منه القوة فهو قوي وتأخذ منه الغنى فهو غني جل وعلا فإذا علم الإنسان بحاله أنه بهذه أو بهذا الحال فما عليه إلا أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى وهناك أيها الأحباب فرق بين التوكل وبين التواكل فرق بين التوكل وبين التواكل لابد عن الإنسان أن يفرق بينهما من الناس من يجلس ولا يعمل التوكل أنك تعتمد بقلبك على الله ثم تأخذ بالأسباب الشرعية ألم يقل ربنا جل وعلا فامشوا في مناكبها وقولوا من رزقه وإليه النشور صح ألم يقل ربنا جل وعلا هذا فامشوا في مناكبها وقولوا من رزقه وإليه النشور إذا الله جل وعلا أمرك أن تمشي في مناكب الأرض وتأخذ بالأسباب الشرعية للرزق وتعتمد على الله سبحانه وتعالى في طلبه هذا هو الأصل أما معنى التواكل هو الاعتماد على النفس من غير الأخذ بالأسباب لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين قال له يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله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 فيستفشروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فايش فيتكلوا لا تبشرهم فيتكلوا إذا اعتمد الناس إذا علموا الناس بهذا حق الله يعلمات أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إذا تركوا الشرك فقط فاعتمدوا على هذا وتركوا العمل سيتركون العمل فقال لا تبشرهم فيتكلوا وهنا يضع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعدة جليلة من قواعد الشرع هي أن كل ما يكون مظنة للاتكال أو التواكل فهيعتبر ليس من التوكل في شيء وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يؤكد هذه الحقيقة التي بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحوار الدار بين عمر والنبي صلى الله عليه وسلم من الحديث أبي هريرة. هذا الحوار كيف كما في رواية مسلم قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعث أبا هريرة بنعليك بنعليك هذه يعني أخذ أوائل نعال النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل من لقيه في الشارع قال له من لقيه يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه قال بشره بالجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريرة خذ هذين نعلي ومن لقيته يعني حتى الناس يصدقون أن نسلاه قال قال ذلك أن من لقيته فبشيه بالجنة أن من قال لا إله إلا الله مستقيمًا بها قلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر نعم يا عمر قلت ذلك قال عمر فلا تفعل يا رسول الله فإنني أخشى أن يتكل الناس عليها إنني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون فخلهم يعملون قال رسول الله فخلهم يعملون فإذن هنا عليه الصلاة والسلام أعيد عمر بما قال وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ بمشورة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اذا هذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم التواكل على الله على الاسباب ونسي التوكل على مسبب الاسباب اسأل الله جل وعلا ان يكون قد انتفعنا جميعا بما سمعنا هذا والله تعالى أعلم وأحكم انتهى الدرس وغدا نكمل إن شاء الله تعالى هناك مواطن ينبغي على المسلم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم هناك مواطن ينبغي على المسلم أن يكون متوكلا فيها على الله سبحانه الله إلى خمسة عشر موطن إلى خمسة عشر موطنا كيف يكون المسلم متوكلا على الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعل وياكم من المتوكلين عليه والمعتمدين عليه إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا طبعا أستاذينكم إن شاء الله تعالى لوقت الصلاة أنا عندنا. ولعلي أعود بعد أن أنتهي إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا يعني إن كان من أسئلة حول الموضوع ففيما ذكرنا حول قضية التوكل فيحضرها تحضروها إن شاء الله تعالى وبعد ما أعود نجيب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله كل خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته